وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المستمعون الكرام نشرع بعون الله تعالى في اولى الحلقات من سلسلة كتاب الوجيز في أحكام تجويد كتاب الله العزيز ونبدأ مستعينين بالله تعالى يقول مؤلف الكتاب تعريف التجويد التجويد لغة، أي ما اتفق عليه علماء اللغة، وما هو في لغة العرب، التجويد في لغة العرب هو الاتيان بالجيد أو التحسين، ومعنى التجويد اصطلاحا، ومعنى اصطلاحا أي ما اتفق عليه علماء التجويد في فن علم التجويد، الاصطلاح في علم التجويد هو اعطاء كل حرف حقه ومستحقه من مخرجه وصفاته اللازمة وغير ذلك أيها الأحبة في الله تعالى ثمرة علم التجويد أي ما نستفيد به من علم التجويد وهو صون اللسان عن الخطأ في قراءة كتاب الله تعالى وبلوغ النهاية في اتقان لفظ القرآن على ما من النبي صلى الله عليه وسلم والفوز برضى الله تعالى حكم الشرع في تعلم التجويد تعلم التجويد النظري أي تعلم قواعد وأصول علم التجويد فلا خلاف في أنه فرض كفاية وفرض كفاية أي إذا قام به أحد المسلمين سقط عن الباقين كالاذان والامامه وغير ذلك وأما العمل بأحكام التجويد أي تطبيق تلك الأحكام والالتزام بها عند التلاوة فهو فرض عين على كل مسلم ومسلمة من المكلفين فيجب أن يقوم به قدر المستطاع وذلك لقوله تعالى ورتل القران ترتيلا اللحن معناه في اللغة هو الخطأ في الإعراب ومخالفة وجه الصواب في النحو ومعناه عند علماء التجويد الخطأ في القراءة والانحراف فيها عن الصواب وهو نوعان جلي وخفي أي خطأ جلي وخطأ خفي اللحن الجلي أي الظاهر إذا أخطأ القارئ بتغيير حركة إعراب أو بناء أو إبدال أو ابدال حرف مكان حرف نحو كلمة الضالين بدل الضالين سواء أغير المعنى أم لم يغيره فهذا هو اللحن الجلي الذي يأثم متعمده ويأثم القارئ به إذا كان قادرا على التعلم فاللحن الجلي حرام شرعا ومرتكبه آثم أما اللحن الخفي ويكون إذا أخطأ القارئ في أحكام التجويد كترك غنة أو مد ونحو ذلك والقارئ محاسب ومؤاخذ به إذا كان قادرا على التعلم والاتقان، وحكمه أنه مكروه والله تعالى أعلم مراتب التلاوة لتلاوة القرآن ثلاث مراتب المرتبة الأولى هي التحقيق وهو إعطاء الحروف حقها من إشباع المد وإتمام الحركات والقراءة بتمهل واطمئنان مع التدبر في التلاوة ونضرب على هذا مثال قال سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين أما المرتبة الثانية وهي التدوير وهو مرتبة متوسطة بين مرتبة التحقيق السابقة ومرتبة الحدر الآتية وهي أيضا إتمام الحركات مع التوسط في المدود الجائزة والتدبر في التلاوة ونضرب على ذلك مثال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أما المرتبة الثالثة ألا وهي الحدر وهو إدراج القراءة وسرعتها مع مراعاة أحكام التجويد وهو أيضا إتمام الحركات وقصر المدود الجائزة ومعنى قصر المدود الجائزة أي مد المنفصل ومد البدل والمد العارض للسكون والاكتفاء بمقدار حركتان من هذه الثلاثة المدود والتدبر في التلاوه تنبيه الترتيل يشمل المراتب الثلاث فمن قرأ بالتحقيق أو بالتدوير أو بالحدر فهو مرتل للقران الكريم ومعنا بعض الملاحظات فبالنسبه لمرتبة التحقيق معنا ملاحظه وهي كيفية انتشرت في زماننا وهي قراءة التمطيط والتنغيم ويسميها البعض القراءة المجودة وهي كيفية الأغلب فيها الخروج عن موازين المدود والغنات وتجاوز في بعض أحكام التجويد لأجل تحقيق النغم فإن خالت من هذه التجاوزات والتزم القارئ بقواعد التجويد وقدمها على قواعد النغم فتعتبر تلاوة مقبولة وتلحق بمرتبة التحقيق والله تعالى أعلم أما الملاحظة الثانية على القارئ أن لا يفرط في إشباع الحركات حتى يتولد منها حروف كأن ينطق لفظ عليهم هكذا عليهم أو يقرأ البسمله هكذا بسم الله الرحمن الرحيم وأن يتنبه أيضا لعدم تطنين الغنات بالمبالغة بها وتنغيمها والزيادة فيها وعليه أن يوفيها حقها ويعطيها الزمن الذي يتناسب مع سرعة القراءة فلا يمطها ولا يخطفها بدون تمهل أما بالنسبة لمرتبة الحدر الملاحظة الأولى على القارئ إذا قرأ بمرتبة الحدر أن يتنبه لعدم بتر الحروف المدية أي بتر حروف المد وأن يحذر من اختلاس الحركات مثل قوله تعالى وهو فلا يعطيها ضمة كاملة فيقرأ وهو الملاحظة الثانية على القارئ إذا قرأ بمرتبة الحدر ألا يسرع على حساب زمن المدود فيقصرها عن حدها ويختلس الحروف اختلاسا فهذه القراءة تسمى هذّا أو تسمى هذرمة وجاء في صحيح البخاري رحمه الله تعالى النهي عن قراءة القرآن بهذه الطريقة حيث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذ القرآن كهذ الشعر وجاء هذا في باب فضائل القرآن في الصحيح خلاصة الكلام أيها الأحبة في الله تعالى أن القارئ إذا التزم بأحكام التجويد وقواعده وضوابطه وكان مقدما لها على قواعد النغم والمقامات ثم قرأ القرآن القراءة السهلة العذبة على طبيعته بدون تكلف أو تقعر فذلك لا حرج فيه وأما إذا تعمد القارئ موافقة نغم متداول عند أهل الفسوق والغناء فإنه يمنع من ذلك وإذا وافق بقراءته النغمة الفطرية التي تبعث على الخشوع والتدبر أو شابه بقراءته أحد القراء المعروفين بالتقوى والصلاح فلا حرج في ذلك والله تعالى أعلى وأعلم اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا نفعني الله وإياكم بما في هذا الكتاب من الأحكام وجزاكم الله تعالى خيرا على حسن استماعكم وبارك الله فيكم وإلى لقاء جديد من سلسلة الوجيز في أحكام تجويد كتاب الله العزيز وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته